وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن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 بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين مِن قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستنزعون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا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 لهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا عردناه أن, أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة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 لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يشعرون. فالنبي فما هو بمعجزين او ياخذهم علاك خوف فان ربكم لغفور رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال يَتَفَيَّأُ ظِلالُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر